Leköpésedj eli, a jemel A كل شي يا حذر غير ما تتعصبش قوله امر تشرة تفشش كل شي يا حذر غير ما تتعصبش قوله امر وشتح اشتح ونشت نشت وشتح اشتح ونشت نشت يخلك لي يا يا نور عيني يا نور عيني A